رأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت سادر قلي اين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطط فما هذا الصموت ليت شعري اهمود ما اراه ام قنوت اين املاك لهم في كل افق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت اصبحت اوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول. ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ بخوت ذهبت تلك المساع وانقضت تلك النعوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت